فَكُلِّ وَشْرَبِ وَقَرِّ عِينَ فَإِمَّا تَعْيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صُوْمًا فَقُولِي إِنَّ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 اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم يئتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين